صحفة الأبثال للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله يقول راجي رحمة الغفور من سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظر المريد في والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيء ليهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب النوم الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أرباع أحكام فقل تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فالتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهمال ثاني ثم غين طاء والثاني إدرام ستة أتت في أربعة عندهم قد ثبت لكن غا قسم بسم فيه بغنة إلا إذا كان بكلمة فلا تضغنك يا ثم صنواني تلا والثاني يدغم بغير في اللام ومرى ثم كذرن والثالث الإطلاب عند البائل منبهنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاول من الحروف واجئ في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذات أنا كم جاد شخص قل سماء طيبا زر فيه تقاطع ظالما الميم والنون المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا الميم والميم ان تسكن تجي قبل الهجاء لالف الليينات لذي الحجاء احكامها ثلاثه لما انطبق اخفاء ادغام واظهار فقط فالاول الاخفاء عند الباء وسمي الشكوي للقراء والثاني ادغام بمثلها اتى وسمي ادغام صغيرا يا ففا والثالث الإغمار في البقيه من أحرف وسمها شفويه واحذر لداوى وفاء تختفي لقربها والاتحاد فارفين لا للام الحنان حالان قبل الأحروف أولاهما إذهاهما فلتعرفي قبل أربع مع عشرة كذ علمه من أبغي حجك وطفع قيمه ثانيهما إلظامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي ثم صل رحمن تفسد ذا نعم دع سوء انزه شريفا للكرم ولا لا سمها قمريا، ولا منقرى سمها شمسيا، واظهرا نلام فعل مطلق في نحو قلنا عم وقلنا والتقى المثلين والمتقاربين والمتجالسين إن في الصفات والمقارج اتفق حرفان فالمثلان فيما ما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اكتال فنلقبا متقاربين أو يكون التفق في مقرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحوفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالغثل أقسام والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حوف غير همس أو سكون جاء بعد مد فالطبيعيا يكون والآخه الفرعي موفوف على سبب همزن أو مسجل مسجلا حروفه ثلاثة فعينا من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل اليا وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف ملتزم واللين منها اليا وواو ساكناء من فدا قبل كل أولنا أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب ان جاء بعد متعددا بكلمة كلمه وذاب متصل يعد وجائز المد وقصر انفصل كل بكلمه وهذا المتصل ومثل ذاء عارض السكون وقفا فتعلمون اللسان أو قدم الهمس وعلى المده وذا فدلك آمن وإيمان نهذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد قولا أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرصي معا كلاهما مقفف مثقل كل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع محرص مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجد والمد والسهور وفاعوذ <تصفيق> بدا خلاهما مثقل إن كدغما مقفف كل إذا لم ينغما واللازم الحوفي أول السوى الرجوده وفي ثمان حصر يرماعها حروب كم عسل نقص وعينه ورهين والطول أقص وما زيو الحرط في الثلاث لا ألف مده مدا طبيعيا أولف وذاك ايضا في فواتح السور في لقب حين طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر سلهوس حيرا من قطع كذا اشتغل وتم ذنبه بحمد الله على تمامه بلا تمام ابياته ند بداله النهى تاريخه بشرى لمن يدخينها ثم الصلاة والسلام ابدا على ختام الانبياء احمد والال والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع